الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثير ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به.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 إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم.